بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تبولي ونكيا هل قندنا وانتو ولي الله اللو وايه ليلة القدري ليلة القدري ربنا الآن سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ليلة القدري تنتيسين كيس أرغمتو أشد الأواخر رمضان الراء بلي كرنان بودات جيتشورا بلي كرنان بوداتنا ربنا الآن كيف يمكنك أن تكون هناك؟ كيف يمكنك أن تكون هناك؟ كيف يمكنك أن تكون هناك؟ كيف يمكنك أن تكون هناك؟ ربنا الآن ربك إن سبحانه وتعالى إساء على رمو رسولك لنبت منيس نجرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الكحديث بخاري مثل المؤدي الثانية نمني ليلة القدر حال ربك أمنين حال من دائسي رب الرائقة صنع عبتي ربنا الآن دليل إساء على رماجر الرسولك صلى الله عليه وسلم خناف ليلة القدر تنكيز قرآن لغا المحفوظ الراجر سميت قدب إيه أتشرا رسولك إنت أعدد إساء هاجمًا قدب إيه إنا أنزلناهم في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خرب بين كين ناداي قران كي تتدب باتاني ليله القدر تن كيس قران كن غادي بو ني قران ليله القدر كي كادي مو سي حلكن ني حلكن سدر كاغود دا حلكن تن مال فادر غونو برباكيتا حلكن تن وني دالغونو برباكيتا عبادة الآن براسساً والرئيساني اللي نقاساً عبادة يروح أن اتجاباتاً جدت إنه مايسين يروح انت مايجدت مرتو عيساني نجاب الفتن جد مرتو جاب الفتن جدت والرئيساني إراءت دبياني عبادة قل ان جدتوا هذا معنى أنت رسول كينا الله عليه وسلم ويتيقنا حجة رب نساني أرار مجر نبسيسه لا في جدتوا خيري دبلتتوا لا في عيساني هل كان ليلة القدر سنة دمني برباده؟ ما لسه برباده؟ أكثر من عشر الأواخر سنة كيسة ليلة القدر مليه مالفاده لك سنكيسا اعتكافتهم برباده سنة اعتكاف جدتكم ما إني اعتكاف جدتكم مسجدتها أورا ذكر ربي يقولون لها مسجدت ربي فجدتها الدنياوان الدداء وانتشاق لورا أدبه أورا اعتكامكم بوتان اتتامه بك مسجد جمعا اتتسالات مجدتورة رسولك إنّا صلى الله عليه وسلم أشر الأواخر المسجد تسلاكساً كيستان حقاً صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى دنيا تنرى إسان قلت شدتي عائشة يرو وانقنا ما أن نجدتي صلى الله عليه وسلم أشر الأواخر انكسا اعتقافة أنيجت مالي انشغال يقاني الدنيا تنرى واني سان شاغالو ارا كتانيتنين اعتكافتا انجي رسولك اين صلى الله عليه وسلم ربي سانيتي مقاتجو ربي ساني كادجو دعاي ربو ربربادجو جيتو ربي كادانج رسولك اين صلى الله عليه وسلم انما هو بوتاو داني ساليني ادبابا داني رسولك اين بكسانتا انجيتورا نمان دعا اي في قدار ربي تي ذكري ربي قرانا كانوا وكان شغل جيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نمن اعتكافتا وما ارغت ابا عبد ارغت قلبي دي سا نقول قلوي سفا ارغت جيت سفا اجت قل قل لنا قلبي تي نياتا yojette kalbiin te nalle nokul kuloyti qamni ke nalle nokul keessa wanni takajirti fonga babdon kutam yo isin tolte qamna ma yo isin badde qamna mal barbaati ho jeccu yo ura jeccu dalagaang garin teji ramadaana ورآن ربي قرأوا <صفيق> رسول صلى <صفيق> الله عليه وسلم ورآن رمضان كيسا جبريل ولي قرأنا قيسا قافا جنسانين ياتي قجيلاً قرأ رسول صلى الله عليه وسلم عشر الواخرين كيسا قجيلاً قرأوا نبربات كذا أكتما قررتني هالكال ليلة القدر سن اللي ججبان نتين قرأوا نبربات رجال ليلة القدر لن تنعلمها قبل دي ملكتا قبل مالفع آلامان آلامان اسي باقيه سنكيسة أدوه على ما إفتت الترميز الله سببني في مقاة نايا ممتفه مال سببني في مقاة نايا ممتفه سببا كبجا ربي إثي كنني في, كن في جتور. القدر جتور ما قنوه حلقا سبرقا قبضي حلقا كبجا قبضي جتورا لما فا حلقا تني إثي كيس ربينا الآن وانقضى وانقضي نوبوسي في سني قرآن سبحان الله ربي إننا ليلة القدر إثنا كيسة نمال عبتت إِذَا أَرَارَامُونَ سَدَرْكَ حَلْقَن تَرَتّي جُودِي سَدَرْكَ حَلْقَن تَنَائِرَايِتُو عَلَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَوْمَ كَمِلَ كَنَفِي مَا لِيُجِنِّي تَقَفَّى حَلْقَن سُنِي أَدُنْ غَنَمَ إِسْيُو بَاثُو إِفْنَنْتِ فِي لَافَا أَقْدُرَانِي إِفْتِيتِنِي نِنْبَاثُو قَجِيلَانْ إِفْنَنْتِ فِي نِلَافَجْتُورَا أَقْسَمَ عَمَّ لَي بُوبْبِينْ اجينا دي بوب مببفتو بوبي غبابدو بيكالدو بوب توي بوبتايو بوبتنديو كان انو بايو نجرتو يدان حلكان سنه اكاسما اا حلكان ليله القدر تناروبو اللينو روبا يدان ها غبابتو لي ستيفو الهاتا تو نتي تيفاجدان هاتا ولما ان هاكن جدانيل لي Laylatul Qadri innahā sadr kābuddā ka bidī lam naseekīn sad'abate isa alāna ithā arāramā rabbina alāna dītinā nuḥā arāramo allāhumma ballighnā laylatul qadri allāhumma ballighnā qadri wa ajzākumullāhu khayran wa assalāmu alaykum wa wa